مهندس حصر رشاد للصوت والتسجيل يقدم لكم أحس حسن رشاد الصوت حرقي الصوت إشماني السعيد رشاد من الغماء كده بدايه الرواق عشان يا جدد السليم يصعد على الرايق يا المال ما ده من بالي ما هو انا كلها بالملح لكن بالي يكون رايق يا شيخ الوسام امشي سواح وانا بح فيي على القرش Oh, حبيبي beloved, I sing aloud. Inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, معا له، مع والصبر جميل على خل بخير الصبر جبيب على خل بخير يوم ما يطول، يا اشهد يا زمان؟ لدي يا زبيبا على احباب صلاة على النبي حليها النبي يسرح حجاب يسرح اللي ما يموتش في الحب اللي يجعله يحب الحب مهش تلوس ولا نقس على نقس بتدوس الحب كلمة حلوة متريح النفوس حبيت جديد ما دم صحب القديم بعني أبال حكسادي فيوش يرحب لابس سياد السفر ويالي ودعني قلت له هو البكاس صنعتك ولا دلع يعني قال لي للبكة صنعتك يا بل حكسادي ولا دلع يعني انا ببكي على فراق الحبايب مر مر بيهم كعبه اوعى الحب والعيب لحد سادي الجيوش اللي حيي لنا واصحابها بيت بدراني الحب ابويا راني الحب ابو يوسف <تصفيق> املي اي شي دي غوكم اختمكم اي حبني املي اي شي دي غوكم نور من زالني والله فرحة لي حبا لي في الغرب أخبركم إيه أتعبني والله بيتحين زالني والله Hamin, hamin, haf, haf, haf, on the bed I love, I don't want to lose the love, I'm so tired of the love, of the love, on the bed, I don't want to lose ايش في الحو ام جاي في السماء امين ايه فينا ونقط اخضر كده والله العظيم والله العظيم والله العظيم مفيش غير الولاد الشيخ احمد واحد بس الله هديت تحيه زالني من الله افرح حبي اتادني من الله هديت تحيه زالني من الله افرح حبي يا ربي يا ربي يا غريب الغرب مريا يا غريب والغرب مرة إنت هتعود يا غريب غريب والغرب إنت يا غريب القلب الغرب مريا انت يا يا يا حبيبي يا غريب امتى هتعود ليالك ما تعود يا غريب امتحنت لا يملك معنتة والقلب والله فيرا انت يا حبيبي يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب ويل غرت مرة امتحنت يا غريب والقلب والله فيرا انت يا حبيبي يا غريب إبت هتأول ليلة معانا تأول إلأنك والنفحين من بعدك يا حبيب حبيبي, حبيبي حبيبي حبيبي يعني ما أبلك حبيبي وما بعدك حبيبي ما أبلك حبيبي وما بعدك حبيبي فبيبت أغلى دواب أوبت أعزتني وما بيطب الوجر El nabi يرتاع nabi irta, an taki abu bara. El nabi he nabi irta, an taki abu usub. El nabi ya hada nayirka, سيدي يا دلائمي سيديك يا دلائمي يا عمي يا طوخ الله الله يا عمي يا طوخ من المدني في نبيرتا يا عمي يا بعادا يا سيأس ملايلي يا بيوسف يا بيوسف حب يا حب يا يا حب يا حب طب تب علي حبيبي طب تب علي سيدي طب علي حبيبي طابت كل الجراح طابت كل الجراح بص لي يا حبيبي عشت في هنة وافراح أصل الملك ملك حبيبي هو الملك اي يا حبيبي انا قلبي دغن شبك صدري البنت الواحد ليه قالت خالف من ايه هو اللي بعيدك سيدي عليك هو اللي بعيدك خسيتنا الحسين بن عليكم دراقوني ابو صار خد عالي سعليسة عشيك السلام مظلك لألف مليون لغيظة والله العظيم والله العظيم أول ما لا أحسر الزكسك وروح الزكسك ونور الزك وقلب الزكسك يا شيخ الأسلام أخو يا راجب أقول الأستاذ أحمد إن ربنا عشتيه ما حدث حضرة الناجل طب الفتحة حضرة الناجل ما ربنا عشي كل مريض أخو يا راجب أبا أحمد ربنا عشتيه عشي كل مريض يا عزف في عزاء والقل جديد اشرب لي اشكرني اشكر من وقت العمري قلب حذير اشفت الاسوب الاحباب شفت الاغنر دم الاصحاب قلت حياتي عزب العزاب منع الحل تبقى لستين اشكرني بيوشي انا من يبقى ويتار بيوشي انا من يبقى ويتار اكتوب لابا المغلوب ارد فيه من وعد يا دنيا المكتوب انا من ما وعد عالدنيا حبيب طبيب يا تعظيم حبيبي يا حبيبي يا طبيبي إيه عبيبي إيه عبيبي إيه لما انت وين لما بالحب بالحب كان السبب كان السبب, كان السبب عيني طبيب طبيب لا الطبيب طبيب اللجرا اللي على عيني اللي كان على عيني ارحمني يا لله, لله, لله يا طبيب الهوى يا طبيب الهوى قلبي شهر جوه دو عيني شهر جوه دو عيني انا هشني من مين والميتا تلميتا والمي وحبك عليا دي وتحبك عليا دي وحياه ست حسين وحياه هدى عيني وحياه سيري يا يا عيني يا هب على اللي هوى على اللي كيتنا احنا يا عيني مهما يلوم لبون الناس مهما يلوم من الناس انا مليوم مغلوم عرف شئ من وعد يجول وزيار ربي المكتوب انا جواي يا رحب عالو لولا عجالي اتجاع انا جواي يا رحب عالو لولا وش قدر اتشل انا مش هشكي ولا تتل انا مش هشكي ولا تتل الا لونا رب العالمي الاسوب الاحباب شفت اللي غادر ده بالاصحاب استحيات عزب في عزاب وانا على حال تمال استيد اشكل بيك صلي يا خل وكلنا كل هنا يا مريح التعبان مو لو وجودك يا ليل مكنش الرصاح لحظه اللعبان يا رب لك من نجي تصيرها دنيا وبيك والعبد له من غيرك انت حنين على المساجين عشان احنا على الدنيا ايام وسعدنا محسوبين بتقراي هينام المهرب جنب الحساب ملايين ويعلم ربنا الناجي منهم مين عشان لو ربنا عنده خواطر كان بيتعب سيدنا نوح من الناجين في دخلة القبر مش هيسألك ابوك يبقى اصحى صنع النبي فيها رضا يا بيت خصو الكهربا المهندسين الكهربا ابو الاسلام اخويا فارس بنت فيه شر الافلة اوعى السلك فيه كهربا واخويا عبد الله ربنا يكبر بخاطره يا عبدالله والحب. الحظ يمي يا ستراما انت الضرير انت فين الشيت انت فين الشيت يا عم كلنا قاعدين بنعازينا بحب بحب بالحرفين بحب حرف الزين زي بيها عرش النبي سيدنا النبي الزين على بيت النبي والست خليك مع الست خليك مع الشيت يا النبي يمين خصار على حبيب لما يتقارب بعزول عزالي يحسبوني يحسبني جمهنم لما لقوني على فراش الهنا اتجنم رجهم حزنا لفرحهم ولا تهله. <تصفيق> توخو خو حبيب خو محمد خو خو خو خو اللي حضروا منوروني خو خو اللي بيمشوا مصبوهم على زاوية كاد يا رب عودا كل سنه هم قيبين ايه السبب الذكر بيحلم مع المذكور والشيخ حسامة قلبه دائما بالنور مذكور والله العزيز لا في ليلة هتمر ولا بنعر الا اللي كل ذكر الله هو خير مذكور اذكر الله اتا <تصفيق> الشباب كنتو بتقول بحبش في البلد غيرك كنتي بودان ليه يا عم سيبك من اللي يعشقه غيرك يعوض الله I'm the one who's got the power to make you feel. Oh, my love, you're my angel. I'm the one who's got the power to make you هالتلي وين شرع عليكم هالتلي يا بتقولوا واحنا نجير بين نسمة نق ما هالتلي هالتلي كلش عشنا وبعد فرحنا بكيتنا ما العيش وبعد فرحنا في من القلب جرحتونا جرح قلو برها بني دوي هانت ليل دعشنا عليكم هانت ليل هانت ليل و هانت ليل من نسم عليكم هانت ليل هانت ليل Hani tleek daish raliqum, hani tleek, hani tleek, hani tleek. Wa hana nir min ismaaniqum, hani tleek, hani tleek, hani tleek. Al sabr fi bi ayoon, al aloo ra humur daud. Al sabr fi bi ayoon, على اللي راحوا مبعود ايوه نسي لعيش روا برود انا من غربها تلقين خمر خطر في الحي خمر خطر في الحي عمي يا جديدة خمر خطر في الحي يا يا سيدة ليلى يا بترتولي يا عمي يا دجوي يا عمي يا يا عمي يا يا بحمد يا وهن يا يا, يا, يا, يا, يا العربي والحب عمي يا سيد الحب يا بدوي يا حب شيخ عربنا يا حب بدو الحب يا بدوي بدلك ملوي البلد خمر خطر في الحي والكاس كمالي جني في نص الليل وقتنا سنا لحالي سيدي شبي الايسو سيدي شبي الايسو وقتنا سنا لحالي يا اللي دخلت الخمار استحمل السكر يلي دخلت الخمار استحمل السكر سكرا سكرا بلا خمر لم الامر الامر بيوصله الامر بيوصله امانه يا رهيب كتير امانه يا رهيب اكتر يا قصصي يا حدنا ومفتح لينا الدير نشوف حننا حننا فتح الحان وجبل الحن حننا فبقى الحن نحن حن احنا ما بنغن عن ناس احنا بنؤلال حنه يا ما لله رهدان الرهدان كان الشيطان يحاربهم المولى بينصرهم كان الشيطان يحاربهم المولى ناصرهم قاعدين مضللين الحب ينورهم قاعدين مضللين الحب ينورهم الحب الحب الحب, الحب. أنا على دينك يا حب على دينك يا حب دينك يا حب انا على دينك يا حب انا يا سهر الليل انا يا سهر الليل نفضيتش عليك هي لها وجه زي الأمر والاسم صاصيه والاسم دفتحيه والاسم شبابيه انا يا سهر الليل نفضيتش عليك هي لها وجه زي القمر والاسم شببيه عالقه وضيقه وبتعطي الوصل الوصل للخالص وصافيا النيه يا بنت يا بنت يا بنت متكحله بس غمازه البنت متحلة بس غمزها الكحله في الرمش رص صحبه هندز انا بحسدها القهله لقيتها في الجامعه في الجامعه واستازه قلت لها انا بحبك محمود بيحبك ما زأبي حفظ؟ قلت لي من أنت؟ من أنت ولماذا؟ قلت لها أنا عاشق وبدور على جوازه قلت العائل وياك ولا العائل في أجازة؟ العائل وياك ولا العائل في أجازة؟ يا بعزق فلاح يا محمود فلاح يا اسامه فلاح وبتحبي استاذك والبنت متحضره ومشي متعطرة وعليا مش شكرة وسكنة في ممترة واحد البيت راحت له، والتاني عليها جرى واحد البيت راحت له، والتاني وراها جرى مش كل اللي أراه غرر، ولا كل اللي دره أراه. الفيدا الفيدا، كل أراه غرر. الحب ما جزز، الحب ما جزز. الحب عز عز حسه عز حسه والله الحبايب بعد عنا يا زمان اللي الحبايب بعد ما عنا يا زمان تنين زي شر النقمة من ايام زمان الرباء حلال الله حلال ياي نحن يا زمان قالوا ما يش نوم الحنا قالوا ما يش نوم الحنا وننسى وما يشرب كم بسكن العواز الحيين وفارقون عن بعضنا انا لحل بطاها وربنا معي بجارك مننا شكرا بيدي المرض وانا قلب صغيرة لا تذكرى مني المال وانا قلب صغرا او يريد المال يرجع لي ازاما <تصفيق> لما الهابان بعد عد والله الهابان عد في ميزة نيسي لو ايام زمان اراحوا من بعيد احنا نلاقيه على الباب حبايب والله حبايب زي ما احنا يا زمان اوشيك يا قلبي يا قلبي الخايب لك عشروش اروح وابعد عني يا قلبي ابدا ولا ابدا ايش يا قلبي يا قلب الخير ما تعيش تروح عني يا قلبي ابدا ولا تعتبي يا بير مساله عليه ما خايب من شكر اميني المال وانا قلب صابر شكر اميني المال والقلب صابر وياريت المال يرجع لي والله والمنحى والله العظيم اه يا زمان <تصفيق> وياك النبي يا شيخ والسامة لتعيك من الاول تاني عشان اللي همت عليهم العشرة يصابون زمان والألب قريح والله تاني زمان اراهم يبادمين احنا عام اللعين اراهم ولعب ما تنشي منه لكن انا منه مهما داره ومهما يترى انا كنت دايما بالحنان بسال عليه خان الويداد يا زمان ما تمرش فيه انا كنت دايما بالوداد بسال عليه خاني الحنان يا زمان فيه أقول لك ما تمرش فيه هقولك ما زال أهلي زمان قالوا معه من باعك بيعه يا قلبي ولا تفكرش فيه زكراه من المال والقلب صغرات الزكرة ميني البار ولا قلب صابران ويريت البار يردعني كيسا زمان قد بعد عرمان الزمان بني زيط عشر تطويل زمان أراهم ويبعد مني نحنا عام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 شكل العواج الحيين مش عن بعضنا هذا لو يطال وربنا الله يعبر مننا ذكرى مين يلقى وانا القلب ذكرى من ديار وانا قلب سالم وهي ليل الماضي غير غالي انجز لقب الزمن بيهم حياة النبي لو ما كنت كنت هنحبسك كنت هنحبسك هنبعد الشرطة العسكريات كي باك يا عماري ما دارش خلى عديم الاصل بعوش تارى فيهم يا عين هاتي وجودي بالدموع على اللي الحظ ناسيهم حلوين لك يا خساره الحظ معاديهم يا سلام على ناس مابيطمرش الجنين فيهم تعمل لهم الخير تلاقي الشر ماليهم يسقيهم الحلو بايدك يسقكوا المر بايديهم سيدنا السيد سيدنا الدجو حجم احمد اخويا محمد اخواته واحمد ربنا دارك فيهم احطر اي اي, إي. امان الزمن ما تهضحني I just need you to be كمسائيه بتلف من حواليك فيها الخير وفيها الشر الاتنين حواليك ان كنت نؤمن بقلبك هيبقى ابليس لعبه في ايديك عشان الخيل زي الزمن في لحظه يغمر بيك معك عالبرد وفي وسط الظحور يربيد تسأل عن العيش الملش يقولك انا اللي كلت عليك تسأل عن العشرة الطويلة يقولك احيلة وخالت عليك وزي ما انت In the valley of the shadow of والله الأشعر على المكتوب مدام صبرت على المر بعد المر هتحاني خش على الصبر خصوص اشي سابه بي كل اشواج قلبي العام ومشبه البيان وقلبي يا صابري بترحب اشواج اشي يا جماع عشي وما لك امان اشي يا جماع عشي وما لك اي سي يا زمن رحلنا اياتي يا لي زمن في اسعاليا اي بدا سيام بي في الاسوديه حيرتي قلبي ليه يا مسقطيانه دا طلبي يا صبري معاك ارحمي شوية اسي يا زمان اسي ولا لكش امان اسي يا جمال يا ارحم شوية نوم العوازي غير لحياك عيني حرقيا يا عيني وعلي اليقرار قدع وافر غير الحال عيني علي يعيني وعلي ريو قاسي يا جمال قاسي وما لك امان قاسي يا جمال قاسي وما لك امان يا جمال وحام عليا يا زماني أمرك عجيب لا لك عزيز ولا لكش حبيب أولي لكاتب يا زمان اسمه ونصير أوي كل شيء عالجبيل مكتوب أسي يا زمان أسي ولا لكش أمان يا زمان ارحم شويه يا عيون الشاذر وليكي بكى على اللي فاتو كيفك يا قلبي دي لي عيون على اللي فاتو كيفك اسٹائے نی ولے یتھ دا نو ہسٹائے نی ولے یتھ اوے کل شی علگی تکتو تلا نری دم دا سری ہے دی اوے تدہیں سی اے يا تداعني ما ده في هذه أنا وين تحكي أنا يا حلماني صاحب كرامة وين أبو عادي صاحب كرامة وين أبو عادي هو اللي سلل عليه بدو حتى ري في العيش الشش يا جيوشي وحلف على لواه سبسب حتى ري في العيش الشش وحلف على لحوت ولا سبسب ليه يا عيني زمان الشام ليه يا عيني زمان الشام و كل شي في السماء و في آه آه بدل نصيبنا كل بدل نصيبنا كمان الجرح جرح أنا، وأنا بسني حزبه، وأنا بسني داري، الجرح أنا،, أنا الجرح في قلبي أنا، داري داري داري داري داري داري داري داري تريد معك يا عين ليش نتو بخلي وتبقى معارا يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين حبيبي كفين بقى الهم زمن غيبي يتعرفك إنه والله خلاص نسيب لسأل عندي يرهم وأرح وأزرهم هسأل عندي يرهب انا وارح وازرر حبيب انبياي حبيب قلبي خش عنا عيونك حوش يا انا بعد موش عيونك حوش يا انا بعد موش وراك انا بعد في طريق انا معرفوش هجعلني عيونك حوك يبرمش انا بعد اموت يردني يا يحنين في طريق انا معرفوش الصبر الصبر الصبر, الصبر يا خالق السماء والأرض, والارض الصبر الصبر الصبر يا خالق السماء والارض الصبر احسن دواء لبني يكون مظلوم وفي عهده يجي الفرج ولا فيش أسابه يدوم وصواعد ضعف الصلاة عنه الزكاة والصوم لو تستعين بالصلاة والصدر أحسن لك المولى يرضى عليك ربنا هيرضى عليك بكرمه يجي لك او ربنا خد المريد بالأدب أرد علي أحباد قتل إشارة الرضا شفت طريق الباك ساعدني دنيا نظل في اللحظه كان جواب وحنى عليها ربنا شاف الهنا والنور ودق حلاوه المدد صباح العسير ميزور بعد استراحه شوية فيه وصلة تانية جيّة بعد استراحه شوية فيه طبقة تانية جيّة والي استراحة ازاي شبه اهوة ولا شاي علشان الجليل كل شيء يا رسول الله صراحه قصيره تمنع بلاوي كثيره هنيالك يا شارب يا شارب يا شارب من عين النوم اقفل حد